قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أهلا والله وني خير من صدقة يتبعها أبا والله غني حليم يا تكون <تصفيق> 119. فمثله كمثل صفوان عميه فَأَصَابَهُ فأصابه وابل فتركه صلدا 122. والله لا وَأَخْفِي تَمٍّ أَنفُسِكُمْ كَمَا زَلِذَنَّكِ بِرَبِّ وَأَتْ صَوَّابَ بِلَنْ فَأَتَتْ وَقُلْ لَهُ 113. والله بما تعملون بصير 114. أيود أحدكم أن تكون تَجْرِي مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ لَهُ فِيَّا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرِ وأصاب 117. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَنَسْجُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُضْمِضُوا فِيهِ الشيطان يعذكم الفقر والله واسع العليم يلحق ما تم ين ومن يلحق ما تنفق وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وما للظالمين ويكفر عنكم من سيئاتكم والله